أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود ومشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود أنا لذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون مني نشهد وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض و الله على كل شيء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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ فَعَالُ مَا يُرِيدُ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراء بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله